Zdolim Amin Ya ayyuhal naas In الزلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن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 بالسعيب، يا أيها الناس إن كنتم في عيب من البعث، فإننا خلقناكم, خلقناكم من تراب، ثم من نطفة ثم من مضغه ثم من مضعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأضحى مما نشاء إلى أجل مسمى ثم افنخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إِلَى ارذل العمر لكي لا يعلم من علم شيئا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 علي كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم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 سبحنا الله ونستعينهم حمد ربنا ولك الحمد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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله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 وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن لنا الخاتمة والختام برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان هكذا أدى المسلمون هنا من مسجد النبي المختار صلى الله عليه وسلم هكذا أدوا صلاة الفجر لهذا اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان لعام 1434 للهجرة وقد أمهم فضيلة الشيخ عبد البارث بيتي حفظه الله في هذه الأثناء نبث إليكم أعذب التحايا وأطيبها من فريق العمل بقناة السنة النبوية ومني محدثكم بشار السهلي ومن المخرج الزميل موسى رحيلي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على خاتم الرسل الرضا متنخلا محمدا المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا واوسع من الصبر متفق عليه عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا